إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النبيين ميثاقهم وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ ميثاقا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ للكافرين عَذَابًا أَلِيمًا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 أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذلك عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا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 وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرض لم تطأها وكان الله على كل شيء قدير يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنت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 ومن يطن من لِلَّهِ لله ورسوله وتعمل صالحا نكتها اجرها مرتين لَهَا لها رزقا كريما يا نساء انبي لذنك احد من النساء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 أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وَإِذْ تقول للذي أَنْعَمَ الله عليه وَأَنْعَمْتَ عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخفي فِي نَفْسِكَ ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه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 يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها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 يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك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 فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق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 لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا إخوانهن ولا ولا أبناء أخواتهن، ولا أبناء أخواتهن، ولا نسائهن، ولا ما ملكت أيمنهن، والتقين الله.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 وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في الْمَدِينَةِ لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إِلَّا قليلا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 ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَو مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عند اللَّهِ وَجِيهًا